وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نَصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُقْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا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 الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتهون